موقع رياض القرآن يقدم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا وَإِن كُنَّا نَعَادِ رَاسَتِهِم أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هُدًى وَرَحْمَةً فَمَنْأَذَلَّ مِمَّهُ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءُ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا بِمَا كَانُوا يصدفون هل هَلْيَوَظَرُونَ إلَّا أَنْتَ الْمَلَائِكَةُ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 الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم من الله ثم ينبههم بما كانوا يفعلون ما جاء بالحسنات فلقو عشر أمثالها وَمَا أَجَاءَ الْسَّيِّئَةَ فَلَا يُتَزَأَ إلَّا مِثْنَهَا فَلَا يُتَزَأَ إلَّا مِثْنَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَاللَّهُمَّ إِنَّي قَدَّرْتُ رَبِّي إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينَ أَقِيمَ حَنِيفًا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 ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبل وكم فيما أتاكم إن ربك سريع العقاب إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم